قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لم تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَتَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَتَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَمِعْنَا علينا أبعث أم لم تجوم من الباعضي؟